بسم الله الرحمن الرحيم وصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات اقرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا كل شيطان مارد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 فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَ قَالَ يَا بُنِيَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُ كَفَنْ ظُرْمَ ذَاتَ رَأَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُأْمِرُ سَتَجِدُنِ إِنَّ شَأْ أَلَّا هُمْ